وَاتَّخَذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا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 لَقَدْ جَاءُوا بِالْمِنْ وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَتَبَ تَبَاهَا فَهِيَ تُمٌ لَا عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي عَلَّمَ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُولُنَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرَهُ وَمَن يَضْلِمُ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محذورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 119. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن ذملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا 110. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا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 وعاد وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرة وكلهم ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السو افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راو كين يتخذونك الاهزا هذا الذي بعث الله رسولا انكاد لا يضلنا عن الهتنا لولا ان صبرنا عليها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 وَهُوَ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 113. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء 111. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا 112. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا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 119. وكان ربك قديرا مِنْ ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 111. وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجير إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه بذنوب عباده خبيرا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 111. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا 112. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 118. وعباد الرحمن الذين يمسون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 119. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما 110. والذين يقولون ربنا عنا عذاب جهنم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 115. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون 116. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما 117. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وَآمَنَ وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغوفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 117. حسنت مستقرا ومقاما 118. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لذاما